يا عيون انت وقت ماضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقي الدمع بفضاء ويخفوق كم شكا من كم بكى لو تكلم لو حكى عبر بسبعين نام ترتجي والسماظي ما يجي حني بعده يجي وتلقي دمعك فضه ويخف فوق كم شكا من اساهو كم بكى لو تكلم لو حكى ربنا بسبعين راح ولا انقضى كان عنوان الرضا راح ثم جانا ويا زمان انقد مضى راح ولا انقضى كان عنوان الرضا راح ثم جانا يا عيون تر تجي واتقضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقى دمع فضى ويخفقن كمشكى من أساهو كم بكى لو تكلم لو حكى عبارب سبعين ليت لو يرجع لنا ترجع إياه بالهنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيون وشفا ليت لو يرجع لنا ترجع إياه بالهنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيون وشفا أمني يا وما رجع وتمني ما نفع امني وما رجع ما نفع زاد في القلب الوجع صارت الذكرى شقا